ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكرب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين